الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. يَكُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ وَمَا يُنْفَرُهَا أُولَئِ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَهَا مِنْ فِوَاقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأيد انه اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وهل أتاك نباء الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ان هذا اخي له 90 وتسعون نعجة ولي نعجه واحدة ولي نعجه واحده ف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 فإنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن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 وَهَبْنَا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أواب إِذْ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أَحْبَبْتُ حُبَّ الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فَطَفِقَ مسحا بالسوق وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فت النَّاسُ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 مغتسل بارد وشراب ووهبنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِيقًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ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 وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعَ وَذَلْكَفْلٌ وَكُنْ مِنَ الْأَخْيَارِ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 ذلك لحق تخاصم أهل النار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 قال فبعزتك لا اغوي انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لاملا أن جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين